قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ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 121. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 122. وإذا رأوا تجارة أو لهون ينفضوا إليها وتركوك قائما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 119. هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون 110. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لواوا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم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 وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ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 والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم تسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير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 ان تضيقوا عليهم وان كننا اولات حمل فانفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فان اضعن لكم فاتوهن اجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وان تعثرتم فسترضع له اخرى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 ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات تائبات عابدات سائحات طيبات وابكرى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 يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ